بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيشعدنا إخواني في هذه الليلة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى شاكرين ومقدرين زيارته ومجيئه سائرين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يكتب خطواته ومجيئه في وزان حسناته ويسعدنا في هذه الليلة ان يكون اللقاء معه ونفرح بحديث منه وتوجيه سائل الله ان يجعلنا ممن يجتمع على الطاعه وعلى العلم واترككم معه فليتفضل مشكورا ماجورا ولا ننسى ان نشكر المكتب التعاوني على استضافته لهذه اللقاء لهذا اللقاء وأذكر لأن غدا إن شاء الله سيكون درس بعد صلاة الفجر في جامع معاوية في الأصول الستة وسنوزع المتون غدا إن شاء الله فجرا كما أذكركم بموعد المحاضرة غدا الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى والتي قراتم عنوانها وهي بعنوان سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى اللهم وفق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين شهاده أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه والله لمما يثلج الصدر ويشرح الخاطر ويسر النفس أن يجتمع الإنسان بإخوته وأبنائه ومحبيه والفضل في ذلك كله لله تبارك وتعالى على تيسيره وتسهيله وتوفيقه ثم ايضا صاحب الفضل الذي سعى في هذا لا ننسى ان نخصه بالدعاء الا وهم اخواننا في المكتب التعاوني بهذه المدينه التي نحبها والله يعلم ذلك وما حب الديار كما يقال شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار والله يعلم أننا نحب هذه البلاد لأهلها محبة لله وفي الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الأعمال المقربة إليه تبارك وتعالى ايها الاخوه كم سعدت حينما حصل الترتيب لهذا اللقاء واحمد الله على اتمامه وانما انا واحد منكم اعد نفسي اخا لكم لم آتي بجديد وانما مثل هذه اللقاءات يحصل فيها الاجتماع ولقاء الاخوان يحصل فيه الخير والبركة من التذاكر والحث على الخير والهدى ولو لم يأتي من مثل هذه اللقاءات إلا الالتقاء ببعض الاخوه الذين قد يكونون طول أيام الأسبوع أو ما يزيد على ذلك في أشغالهم فإذا جاءت مثل هذه المناسبات من بعد به العمل والشغل يقترب ويأتي وتلتقي به ويلتقي به إخوانه هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة وأقول إن هذه الحياة حياة تعب ونصب قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد فهو مكابد مجاهد معان لصنوف المتاعب في هذه الحياة ولكن هل هذه المتاعب التي تعرض له في حياته حينما يعايشها ويصارعها هل هو ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى في صبره ومعاناته أو لا ينتظر ذلك فالأول لأهل الإيمان والثاني لأهل الكفر والعصيان الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار باطل ما صنعوا باطل ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهؤلاء يتعبون وبقدر ما يتعبون يحصلون وقد يرتاحون في هذه الدنيا وقد لا يرتاحون وفي النهايه في جحيم عياذا بالله من ذلك من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ينالهم بعد تعبهم شيء من ملاذ هذه الحياه الدنيا اما الصنف الاول فهم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم وهؤلاء الذين يصبرون على ما يلحقهم من اذى ومن نصب ومن تعب فيؤتى بأبأسهم في الدنيا يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل مر بك بؤس قط هل رأيت بؤسا قط فيقول لا وعزتك يا ربي فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم بفضله ومنه ورحمته أيها الاخوه إن المتابع لما يجري على الساحة في هذه الآونة الأخيرة يرى ويسمع هجوم أعداء الإسلام على الإسلام ويرى ويسمع هجوم المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام من داخل المسلمين على الإسلام فالقسم الأول أو الفريق الأول هم الكفار والفريق الثاني هم المنافقون دعاة الفسوق والفجور والجناح الثالث أهل الأهواء والبدع ومن لف لفهم من, من روج لهم او هون من شأن بدعهم وسهل من أمرها ودعا إلى التآخي معهم والتسامح معهم والتعايش بدعوى التعايش معهم فهؤلاء ثلاثة أصناف كلهم يتآمرون على الدين الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فالكفار أمرهم ظاهر وأمرهم إن شاء الله في تباب إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب الآية ولكن البلاء كل البلاء في أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وتبطنوا الكفر بالله تبارك وتعالى وقد كانوا إلى عهد قريب مغمورون ومطمورون بفضل الله جل وعز ولكنهم في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون ويصرحون بباطلهم وفي الصحف والإعلانات والإذاعات والفضائيات والمجلات والمنتديات الالكترونية والمواقع الالكترونية على اختلافها بدأوا ايضا يجهرون وهم يتظاهرون للناس بانهم وانهم وانهم فاذا نظرت الى اقوالهم فهم في واد والاسلام في واد وإذا نظرت إلى أسمائهم فهم عبد الله وأحمد ومحمد وصالح ونحو ذلك وعبد الرحمن ومثل ذلك فهؤلاء دعاة التغريق ومن يسمون تغطية وسترا بالليبراليين، وهم العلمانيون حقيقة خففوا الوطأ في اللفظ لأن اللفظ القبيح الأول قد انكشف للمسلمين ولله الحمد فعرفوه فأصبح اللفظ هذا مشؤوما لا يدل إلا على الباطل العظيم الذي انطوى عليه هؤلاء دعاة التغريب الدعاه الى فصل الدين عن الدوله كل امور الدنيا والحياه والمعاش ينبغي ان يكون العلماء واهل العلم طلاب العلم وحمله الشريعه وانصار المله ووراث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكونوا بمعزل عنه لا دخل لهم فيه لان هذه الامور بزعمهم لا يعرف هؤلاء المشايخ العميان كما يقول بعضهم والمتحجرون كما يقول الآخرون وأصحاب المنهج الإقصاء كما يقول طرف ثالث وأصحاب وأصحاب مما يكيلونه لهم من التهم وجاءوا بتهمة صلعه باد عوارها فقالوا هؤلاء الذين يغذون وينمون فكرة التطرف يعنون بذلك الدعاه الى المنهج السلفي الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاربين للبدع بشتى انواعها المحاربين للضلالات والكاشفين لها ولاهلها والمحاربين للفسوق والفجور بشتى انواعه وطرائقه وخذوا من هذا ما شئتم من هذا القبيل من ما تمجه الاسماع وتنفر منه السليمه من الطباع هؤلاء ابناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء هذا الصنف الذي يتبقى بلاد المسلمين ويعيش في بطنها مع المسلمين أشد على أهل الإسلام ضررا من العدو الكافر الواضح لأن الكافر قد بان كفره وعرفت عداوته لكن هؤلاء هم الذين يستغلون الفرص وينتهزونها فهم مثل العقارب إذا تمكنوا لدغوا ولكن نسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يستاصل شأفتهم وأن يظهر أهل الحق عليهم وأن يفرح عوارهم ويكشفه لأهل الإيمان الثالث من ذكرت لكم وهم اهل الاهواء والبدع الذين شنوا الحرب على اهل السنه واهل العقيده الصحيحه والدعوه الصحيحه السائرين على طريقه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد وأبنائه وطلابه وأحفاده وتلاميذ هذه المدرسة المباركة التي ما من الله علينا بهذا الخير الذي نحن فيه إلا بسببهم وهم إنما هم واسطة في هذا الخير والفضل فإن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى من ناصر الامام محمد بن سعود رحمهما الله تعالى ورضي عنهما نحن نتفيء ظلالها وهذا مصداق وعد الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مقتدون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم ولا يمكنن لهم ولا يمكنن لهم دينهم, يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذا الامام نصره الله جل وعلا بفضله ورحمته بان هيئه له سلطانه فظهرت دعوته وذلك الامام نصره الله بفضله تبارك وتعالى ثم بتبنيه لهذه الدعوه المباركه فقامت دولته فدال الدين والدولة من اول يوم قامت عليه هذه البلاد سواء لا يفترقان واليوم نسمع الأصوات المنكرة التي تحارب هذا المنهج وتحارب أهله بدعوى أن هؤلاء ضد التسامح وهؤلاء ضد التعايش في الوطن الواحد وهؤلاء الذين خرج من تحتهم وبعضهم يقول من تحت عباءاتهم فكر التطرف والتكفير كذبوا والله فضى الله افواههم ما وقف للتطرف والتكفير الا ابناء هذه المدرسه المباركه وهذه التهمه قد اتهم بها شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب وطلابه وابناؤه من قديم واجوبتهم مبسوطه ولله الحمد عليهم في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية ولم يزل الكلام فيها من أئمة الدعوة يردون على هؤلاء الأعداء ولكن للأسف قديما كان أكثر هؤلاء الأعداء من الخارج والآن كثر المتكلم باسمهم من الداخل كما قلت لكم وفي العصر هذا في الدولة السعودية هذه الحالية المباركة الثالثة الموفقة التي نسأل الله جل وعلا أن يحميها من كل سوء وأن يوفق ولاة أمرنا ويبصرهم بالشر وأهلهم وأن يهيئ لهم البطانة الصالحه وهم أهل خير وفضل نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير هذه في أول قيامها قد دعى الدعي عليها هذا وقد قام علماء الدعوه في حيله خير قيام في بيان هذا الباطل ورد هذا الافك والمين والزور والبهتان وهذه رسائلهم مطبوعه بين ايدينا ولله الحمد فما تصدى للتكفير ولا فكر التكفير الا هؤلاء الائمه الاعلام وفي عصرنا هذا الحاضر في هذه الاونه ما تصدى للتكفير ولا للارهاب ولا للتفجير الا دعاه هذه البلاد الصادقين السائرين على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي هي دعوة من قبله والتي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فدعوة شيخ الإسلام عبد الوهاب امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وبالمفلح وهؤلاء ولكن شيخ الإسلام لم يستفد في عصره من دعوته وينتشر لها الأمر كما حصل في هذا العصر لأن العلماء كانوا خصومه ويغرون به الحكام وإلا الحكام كانوا يجلونه ويعظمونه ويبجلونه لكن علم السوء كانوا خصومه ودعوته رحمه الله امتداد لدعوة الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله والذي سنتكلم عن شيء من سيرته وطرف منها ولن نحيط بها في جلسة يوم غد إما اكتعنا الله وإياكم في الحياة فهذه الدعوة امتداد لدعوة هذا الإمام الذي قال له ذلكم القائل وسيأتي ذكره إن شاء الله اتق الله يا أحمد إن هؤلاء ينتظرون بأيديهم الاقلام والمحابر ينظرون ما تقول في فترة القول بخلق القرآن فإنك إن قلت قولا كتبوه وطاروا به عنه فاتق الله في هؤلاء فلم يزل أحمد رحمه الله يقول أعد علي أعد علي وهو يقول لا إن شاء الله لا قوة إلا بالله وثبته الله تبارك وتعالى وهو واحد فاحيا الله به الدين ونصر به الملة وفي ذلك الحين الحكام خصومه مئة وأربعين جلات يتتابعون عليه مئة وأربعين جلادة يتتابعون عليه كل واحد منهم يأخذ بنصيب وهو صابر محتسب فأظهر الله به الدين حتى قيل فيه أعز الله الإسلام برجلين أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة وأحمد يوم المحنة ودعوة أحمد هي امتداد لما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار الأبرى الذين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من يعش منكم فبعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمر الحديث كما تعرفون فهذا الصنف الثالث والجناح الثالث من اجنحه المكر الثلاثه هم الذين الان يتحدون مع العلمانيين والليبراليين وبالامس كانوا يتبجحون ويتصدقون بالكتابات والخطابات والخطب والمحاضرات بانهم حرب على العلمانيين والليبراليين واليوم نسمع هؤلاء الليبراليين أو بعض هؤلاء حتى أكون دقيقا بعض هؤلاء الليبراليين يقول قد كفانا فلان فانه يتكلم الآن بما لم نستطع نحن أن نتكلم به قبله فهؤلاء هم وإياهم سوا اتحدوا بل لما وقعت أحداث سبتمبر الحادي عشر من سبتمبر كتبوا معروضهم الطويل ووقعوا عليه ليحاوروا الغرب الكافر ليظهروا سماحة الإسلام كما يزعمون ليتبرؤوا من عداوة الكفار التي هي ركن عندنا في ديننا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم لها والله سميع عليم، ومن شروط لا إله إلا الله الولى والبراء الولى لأهلها والبراء من أعدائها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران من كبمة دون الإله وزيد ثامنها الكفران من كبمة سوى الإله من الأشياء قد أولها كما زاد الشيخ حمد بن عتيب وهو داخل حقيقه في الإخلاص وفي الشهادة علم القلب مشترط. يقينهم قد قبول ليس يفتقد إخلاص الصدق فيها مع محبتها كذا الولى والبرى فيها لها عمد فيه نواليء للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو فيكتبون بالأمس ويظهرون أنه لا يمكن أن يتخاطب مع الغرب ولا يتحاور مع الغرب إلا هم وأظنكم تعلمون ذلك وهو منشور في الشبكة العنكبوتيه ويوقع عليه عشرات من هؤلاء فهم كما قيل أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري لما هاج الغرب وماج طار لبهم وأزرعوا إليه مهطعي ليرضوه وللأسف هؤلاء هم الذين يتحدثون باسم الاسلام والان هم مع هؤلاء سواء ونرى زياراتهم لرؤوس الضلال والبدع في بيوتاتهم ومجالسهم وديوانياتهم ويحاضرون عندهم ويخطبون عندهم متناسين ما ناسين متناسين عداوتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم في ام المؤمنين رضي الله عنها وطعنهم في القران الكريم بل بالامس كانوا يشنعون على اهل المدينه انهم سكتوا عن هؤلاء المبتدعه عندهم في المدينه واشتغلوا بالدعاء والان نراهم هم وهؤلاء المبتدعه سوا فنقولنا المبتدع الواضح قد عرفه الناس نشتغل بكم لانكم اضر على المسلمين من هؤلاء المبتدع الواضح المبتدع الواضح الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته في الدنيا والآخرة التي نزل جبريل من السماء بأمر الله لنبي صلى الله عليه وسلم بتزوجه لها ثلاث ليال في سرقه حرير خضراء كما جاء في بعض الروايات ويقول هذه زوجته فأقول إن يكون من عند الله يمضي فتمت ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إيمان عند هؤلاء واليوم هؤلاء معهم هكذا يتحدون ويزعمون بعد ذلك أن البلاء كما يقولون والتطرف إنما هو عند أهل السنة للاسف ليس المقصود هذا من الكلام فحسب وانما هذه المشكلات انا اذكرها لكم لندلف الى العلاج وبيانه وكيف يكون ومن هم اهله ان العلاج معشر الاخوه والابناء انما يكمن في مواجهه هذا الباطل وهذا السيل الجارف الذي أصبح يتهدد كيان الدعوة السنيه من كل جانب وأخطر الجوانب أخص هذه الجوانب الثلاثة أخصها الكفر دائرة واسعة والمبتدعة دائرة دونها والذين يزعمون أنهم من أهل السنة ويوالون المبتدعة ويهطعون ويجرون مهطعين إلى الكفار هؤلاء أشد على اهل الإسلام والسنة من الدائرتين جميعا إن كشف هؤلاء لا يكون معشر الإخوان إلا بالتسلح بالعلم الشرعي الأصيل من نبعه الصافي من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الإخوان المعركة خطيرة جدا والأمر جد خطير ولا بد أن نضرب بهذا بين ظهران هؤلاء المبتدعه وهؤلاء المحرفين لدين الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأهل السنة أن يسكتوا في هذا الوقت أو يضعفوا في هذا الوقت فإن الجهاد باللسان حق على كل من يستطيعه وهو والله اشد من الجهاد بالسنان لان الجهاد بالسنان انما يحتاج الى القوه الجسمية وهذه سرعان ما يتعلمها الانسان في شهر او نحو ذلك وينطلق لكن العلم يحتاج الى عمر حتى تواجه اهل الباطل فلا بد ان تتسلح لهم بذلك ولا يجوز لاهل الحق ان يسكتوا عن هؤلاء المبطلين بل يجب كشفهم وتعريتهم للناس بكل ما نستطيع حتى ينكشف أمرهم ويظهر حالهم لا سيما وأنتم الآن في عصر الإعلام وعصر هذه الثورة الإعلامية الجارفة من فضائيات كل يوم تغرق الناس بالباطل وأنا أعلم أن بعض هؤلاء المبتدعة كما بلغني بعض الإخوان في هذا الأسبوع أنهم أنزلوا كلاما لي في هذا الشأن وأقول وبرده على كبدي وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه في نصرة الدين والإسلام والسنة ولست أخشى من ذلك احدا ولا أواري في ذلك وأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بقول من مضى من أئمة السنة والأثر لست مباليا في هذا بأحد قل إن الباطل يجب رده على قائله هائلا من كان فيجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نتسلح بالعلم لكشف باطل هؤلاء فإنهم ما يكشفهم للناس إلا من عرف ما هم عليه من الباطل وعرف حكمه في شريعة الإسلام فاعلموا حال هؤلاء وعملوا بكل جد في مواصلة التعلم والحرص عليه في الرد لتصلوا إلى درجة الدفاع عن هذا الدين والرد كما قلت على أعدائه الداخليين قبل الخارجيين وليعلم أن أول ما يجب أن يعتنى به في هذا الباب كتاب الله تبارك وتعالى فيتعلم ويحفظ ويتقن ويقرأ تفسيره حتى تعلم معاني هذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا بد من مجاهده اعداء الله ورسوله بهذا القران العظيم الذي حوى كل خير ثم بعد ذلك نتطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الآجر وغيره من العلم فان الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مبينا لهذا الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون هذا القرآن العظيم أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا حتى لحق بر ما لحق بالرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه الا وقد بين لنا كل شيء كما قال ابو ذر ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء الا و منه علما فتطلب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تطلب الاحكام الشرعيه التي يعرف بها الحلال والحرام فيؤتى الحلال ويجتنب الحرام وتنزل الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على واقع المسلمين حلا وحضرا وبالتدبر والترتيب فتن كتاب الله لا سيما في حندس الظلم حكم براهينه واعمل بموجبه بموجبه حد حلا وحضرا وما قد حده أقم إلى أن قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم هذا هو العلم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم دعا كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم هذا هو الواجب ثم نتطلب بعد ذلك اثار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم اعلم بالتنزيل وافقهوا في معرفه كتاب الله تبارك وتعالى ولسان العرب رضي الله تعالى عنه وقد نبه الى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعضهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فنص هنا على ما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين ثم عموم الصحابه بقوله عليه الصلاه والسلام كما في حديثي معاويه وابي هريره رضي الله عنهما افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على 72 وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابه فهذا نص عام في أن النجاة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذاك خاص في الأربعة الخلفاء. وهذا عام في الصحابة جميعا ويقول عبد الله بن مسعود من كان مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا على الهدى المستقيم إلى آخره ويقول عمر بن عبد العزيز فيهم رضي الله تعالى عنه يقول فقف حيث وقف القوم فإنهم بعلم نطق وببصر نافذ ويروى وعن بصر نافذ كفو ولهذا لما ناقش الأذرمي أحمد بن أبي دؤات في محنه القول بخلق القرآن قال له هذا الأمر الذي قلته ودعوت الناس اليه وامتحنتهم فيه ما تقول هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يعلمه قال لم يعلمه فاخذ يشنع عليه قال اقلني قال اقلتك واعاد عليه السؤال اعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه قال نعم قال او علمه ابو بكر وسكت عنه قال نعم قال عمر وسكت عنه قال نعم قال قال عثمان وسكت عنه نعم علي وسكت عنه قال نعم قال فما, فما يسع كما وسعهم أن تسكت كما سكتوا فما زال الخليفة يردد هذه العبارة ويضحك ثم أمر برفع المحنه ففهم هؤلاء مقدم واسمعوا إلى ما خرجه ابن بطة من حديث عروة بن الزبير قال جاءني أهل العراق فناظروني في القرآن قال فعجزت أو قال فتوقفت لا اذكر العباره الآن فسألت أبي وقلت له إن أهل العراق قد ناظروني في القرآن حتى عجزت قال أو توقفت ما نسيت النص لكن هو بهذا المعنى قال إن جاءوك فجادلهم بفهم أبي بكر وعمر فإنهم لا يزعمون أنهم أفهم منه منهما ونحن اليوم نقول الكتاب والسنه على فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذبه الافاكون بالامس يقولون هذه ما عرفناها الا من الالباني هؤلاء البانيون وانا الان ذكرت لكم الادله والمستندات مرفوعه وموقوفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه جادلهم بفهم ابي بكر وعمر فإنهم لا يزعمون أنهم افهم منهما قال فعادوا فجادلوني فجادلتهم فخصمتهم وهذا موجود في ابن بطة في الإبانة الكبرى لابن بطة في الجزء الثاني فيا معشر الإخوة نحن نسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان عليه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وبقية الصحابة أجمعين ثم ما مشى عليه أهل السنة الذين اقتفوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أنكروه وشددوا فيه أنكرناه وشددنا فيه وما سهلوا فيه سهلنا فيه هذا هو الواجب علينا وإن هؤلاء المبطلين لا يكشفهم إلا التسلح بالعلم الكافرين والمبتدعين وهؤلاء المندسين في صفوفنا ممن يزعم لهم بالامس انهم ابناء التوحيد فخرج منهم الغربيون هؤلاء التغريبيون الليبراليون قولوا ما شفتوا وخرج منهم هؤلاء الذين يريدون ان يسووا بين الحق والباطل ويصمون من لم يوافقهم على باطنهم لأنه جامد ومتحجر وواقف ضد التطور وأحيانا إذا أرادوا المبالغة في النكايه للاستعداء عليك قالوا هذا يقف ضد سياسة الدولة الدولة ما قامت إلا على التوحيد ونصرها الله بالتوحيد والسنة وهذه عبارات حكامنا من أولهم محمد بن سعود إلى آخرين الحاضر كلهم يرفعون رؤوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم أبي بكر وعمر وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهذه مقالاتهم مسموعة ومطبوعة ولكن هؤلاء يغرون بأهلي يغرونها بأهل الحق وأهل السنة يغرون بهم من لم يعلم حقيقه الامر وجليه وجلي الأمر الامر وواقعه لما ليظهروا ليظهروهم بانهم دعاه التسامح وانهم هم الذين يدعون الى الوحده وهم بالامس كانوا حرب ضد الوحده وضد التسامح بالامس كانوا حربا على اهل السنه والان مع اهل البدعه حربا على اهل السنه فيا لله العجب فيا اخوه الاسلام يجب علينا جميعا أن نعيش في عصرنا وزماننا بأعين مفتوحة وأسماع مفتوحة وقلوب مفتوحة ولا ندس رؤوسنا في التراب ونرد الباطل لكن بالعلم والفقه الصحيح وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيره فيه وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيذنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كما أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان شكر الله لشيخنا هذه الكريمة الطيبة وهذه التوجيهات السديدة وهذه التنبيهات المهمه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على السنه وعلى سبيل سلفنا الصالح